119. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستعشون ثيابهم يعلم ما, يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور